على الولاه وإلا فما معنى قولت أعني أن دو دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختص حصل كذا وكذا ثانيا قولك لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى أكملت بتحريم التوقف عند الشكوى فما هو يجب عليهم أن يفعلوا. ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها ثامنا في قولك وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخة من فعل الناس فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ وليتك قلت قد ترك قد ترك ما هنالك؟ فيكون هذا التعبير مخصصا للتبيعة على التارك ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها ثم وضعت وضحت فقلت أعني أن دو الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف. فجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف. أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه ولا حد حج بلا حجة ولا مستند. فخالف النصوص بل جعلت الحكمة عكس ما دلت عليه النصوص. فأعد لس للسؤال جوابا. ثانيا أنك أب أنك أبحث منازعة السلطان أهله بل وأ ذلك معاكسة ومضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة وإن جاروا إن الظهر وأخذوا المال وفي هذا إيجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريض والتهيج والإثارة إنها مخالفة لأنها مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق لأن الرجوع إلى الحق خيون من التمادي في الباطل. انتهى كلامه عن هذا الرجل وسينتقل إلى رجل آخر. نرجو القراءة له إلى درس قادم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. قال السائلها هنا. ما معنى قوله لشناعة شنعت يعني أن من سمع نصوص الصفات يشنع على أهل السنة والجماعة فيسميهم بالمجسمة ويلقبهم بالحشوية ويقول بأنهم حملة آثار لا يفقهون معناها هذه هي الشناعة يعني أن يشنع عليهم بأن ينزلهم منزلة التشميع فيجعل قولهم شنيعا والله أعلم نعم يقول السائل السلام عليكم وبرك الله فيكم وفيكم لو تعطون مثالا ما هو محكم ولكنه متشابه من جهتي الكيفية وجزاكم الله خيرا الصفات صفات الله تبارك وتعالى لا شك في أنها مكتمة لا شك أنها مكتمة وأن معانيها مكتمة لكن من جهتي الكيفية أي العلم بها فإنها من قبيل المتشابه الذي لا يعلم المتشابه هنا بمعنى أن العبادة لا يعرفونه ولا يعلمون حقيقتها، وكذلك الغن النار هذا معلوم المعنى معلوم الحقيقة، لكن هل هو معلوم الكيفية؟ لا، وما يعلم تأويله أي مرجعه إلا الله. ما هو المتواتر والآحاد؟ المتواتر والآحاد نوعان من أنواع علوم المصطلح. قد قيل بأن أول من وهذا سمعته من شيخنا مقبل عليه رحمة إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية وإبراهيم ابن إسماعيل ابن علية هذا هو الذي قال فيه الذهبي جهمي شيطان والتواتر والآحاد لم يكن معروفا عند السلف بهذه المقابلة لكن كانوا يستعملون لفظا متواتر كما استعمله البخاري وغيره لأنهم كانوا ينظرون إلى شهرة الحديث وكثرة مخارجه والنظر في طرقه ويرون أن العلم هو ما اشتهر وظهر لا, من أتى لا ما أتى فردا وكما قال طائفة منهم كالأوزاعي وخي ابن معين سلاحي الذي أحدثه المعتزلة وهم الذين أقاموا سوقه فإن, فإن مؤداه أنهم يقولون أن أحاديث الآحاد التي منها الغريب والعزيز والمتواتر إنها تفيد الظلم وهذا قول أهل البداع والكلام على هذا يطول ويأتي إن شاء الله إن كنت مستقرا ومستمرا في دراسة الكلام عليه. في درس النقبة إن شاء الله يقول كيف نرد على من يقول إن من آيات الصفات ما يوهم التشبيه نرد عليه بأنه لم يعرف الفرق بين الخلق والخالق ألم يقل الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا هو القياس الذي يسمونه بالقياس الشمولي وقائل هذا القول لم يعظم الله تبارك وتعالى لم يعظم الله جل وعلا فإنه اعتقد أن ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسول أو وصفه به رسوله تأمل أن المخلوقات لا تتشابه في صفاتها فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء فالمخلوقات لا تتساوى في صفاتها وهو أيضا يعلم أن الرب جل وعلا وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الروح حاله وبالإذبار وبالنزول وبالعروج فهل يعلم كيفيتها؟ ومن يحسن ذكره أيضا في هذا المقام ما يعني أن كما ذكر المترجمون للإمام إسحاق ابن راهويه أنه قيل له إن فلانا وكان فلان هذا شاب من الشباب يقول بالتشبيه ويقول أنا لا أفهم من نصوص الصفات إلا التشبيه فأتي به إلى إسحاق فيما يغلب على ظني إن لم يكن ابن مهدي وإلا فالغالب أنه إسحاق ابن راهويه إسحاق ابن راهويه أنه قا... فلما جي به قال وما حمالك على ذلك يا بني قال ما أتصور إلا هذا قال له أو تتصور طائرا له ثلاث ثلاث أجل محة. قال أتعرف الطائر؟ قال نعم. كم له جناح؟ قال له جناح قال أفتتصور له جناحا ثالثا؟ قال لا. يعني أنه قل أنا, أنا ستضعه من الأسفل أم من الأعلى؟ كيف سطاع هذا الجناح؟ فقال له هذا في حق مخلوق الله قالك. نحن ثلاثة وربع. النبي عليه الصلاة والسلام قال فايت ديما شجع كيف تتصور طائرا له ثلاثة اجنحه فضلا عن خمسه اجزاء هذا مخلوق هذا في المخلوق فكيف بالرب تبارك وتعالى التي لا تبلغه العقول ولا تصوره القلوب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا يقول السائل بارك الله فيكم ما يقول الشيخ بين من الكويت الكوير اللي نجعل أنه تبع السنة السلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد شيخ الإسلام يرد على طائفة يسمون بطائفة التجهيل كما ذكرت لكم وهم بالشرق وهم طائمين وهم <تصفيق> طائمين نقلوا ألفاظا لا تعلم معانيها هذا القول هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد لأن حقيقته إلحاد في آيات الله وهذا هو الذي دخلت به الباطنية على أهل الإسلام آه يقول هل نقول السلام عليكم السلام الله, الله إليكم هل نقول دفع للإهام عند قول مصنف رحمه الله ولا معنى لا نذكر كيف ولا نأول المعنى جيد بأي شيء عبرت أدى إلى الغرض فقد أحسنت وهذه عبارة جيدة وهي مؤدا ما ذكرناه في الشرح يقول لو سمحتم أريد تفسير لفرقة المعتزلة يأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب لأنه ذكر الفرق وسنعرف بها في وقتها يقول في مكان آخر أحسن الله إليكم هل بين الشيخ في مكان آخر ما يصحح من تقد عليه بهذا المتن؟ وهل صحيح أن أهل العلم درجوا على قول بعض من المخالفات في العقيدة لكن يبينونها في موضع آخر من كتبهم لا إذا كان وقع الخطأ ضمع الخطأ لابد أن يقع في بعض المسائل بسبب إشكالات تعرض لهم كما وقع في قضية السورة لابن خزيمة والجنب لأبي عمر الطلمانتي ويعني كأمثال هذا وهذه خطاء في مسائل لا تقدح في اعتقاد هذا الإمام وكما وقع لابي عمر بن عبد البر في مسألة الضحك إلى غير ذلك لكن هذه أخطاء وقعت لهم في المسائل مع إقرارهم بآيات الصفات وأحاديثها واتباع أئمة السلف لكن أشكل عليهم هذا الأمر وأما كوننا نلتمس بيانهم وتفسيرهم لها في موضع آخر لا ليس هذا بصحيح إن كان هذا خطأ جزمنا وقطعنا بخطأه وهذه هي مسألة حمل المجمل على المفصل وهي غلط يقول ما شاء الله عليكم وإليكم ألا يكون النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله عند باري كلهم متذكرون على الإبرار والإمرار والإثبات ما ورد من الصفات في كتاب الله سنتي رسوله صلى الله عليه وسلم غير طويلة بيان لقول من قدام الذي سكَّله أهل العلم في قبله لا كيف ولا معنى لا لا كيف ولا معنى هذا ليس قول من قدامه هذا قول الإمام أحمد هذا قول الإمام أحمد رحمه الله لكن نقله ابن قدامة وبعض الشراح قال إنه ينتقد على ابن قدامة بأنه لم يفسر قول الإمام أحمد وإذا انتقدنا على ابن قدامة هذا لزمنا أن ننتقده على المروذ ولزمنا أن ننتقده على الخلال وغير ذلك ابن قدامة التزم حكاية قول الإمام أحمد وروايتها وأما قولك هنا فيكون قصده بنفي المعنى التعرض لتأويل هذا ما ذكره العم كما ذكرت لك سابقاً لم أفهم جيدا ما أشكل من ذلك وجب أثباته لفظا وترك التعذور لمعناه لفضلت بإعادة الشرفيه أكثر الشرح كان على هذه العبارة مشكل أن نعيد ما شرحناه لأننا سنعيد قدر ثلث الدرس فتراجع إن شاء الله التسجيل وما كتب في شروح المشايخ على هذا الموضوع من كلام الحافظ بن قدام عليه رحمة الله يقول لم أفهم قول المصنف نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه مع المتشابه والمحكم بوركتوم المتشابه المحكم منهم من قال بأنه الـ الـ الـ الـ الـ الناسخ والمتشابه هو المنسوخ ومنهم من قال هو المطلق وهذا المقيد تفسيرات كثيرة جدا وقد ذكر بعضها عبد الرحمن المعلم رحمه الله في كتاب القائد وهي أيضا مذكورة في كتب أهل العلم والمقصود أنهم يقولون إن القرآن محكم كله متشابه كله من جهة اللفظ من جهة المعنى وفيه تشابه وفيه محكم من جهة الإيمية ومن جهة الأحكام وهذا أيضا مثل الذي ذكرنا لكم في الدرس فالكلام عليه يطول لأن هذا من مباحث علم الأصول يقول لم أفهم بماذا أجاب العلماء على الإشكال بقول المؤلف رحمه الله تعالى ونؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى يعني لا معنى بمعنى لا تفسير لا تأويل فإذا أشكل عليك أمر ولم تعرف حقيقته فإنك لا تفسره بتفسير يخرج عن ظاهره وقد ذكر هذا أيضاً في الشرح نعم أريد توضيحاً في ان العقل محله القلب. ماذا ستفسرها؟ هذا تفسيرها ان محل العقل القلب يقول المصنف لا نعلم يكون ذلك الذي صدر صفا صلما القرآن ما المراد لا كل الشيء حقيقته أكنه الشيء فهو يقول لا لا نعلم حقيقة هذا الكيف ومرأ ودلالة هذا الكيف يقول, يقول نصيحتكم لا أستطيع فهم هذا المثلث المثلث السابق لا تستطيع إن شاء الله لكن لا تجعل نفسك عاجلا فإذا لم تفهم في حال إلقاء الدرس أعد الدرس واسمع الدرس مرة ثانية وقرأ المفرغ إذا قيم بتفريغه وناقشه مع زملائك أما أن نريد البعض العلم بعض المسائل وبعض العلم ينبغي عليك أن تنيله أنواعا من التعب فيها الجوع وفيها السهر وفيها التقميش أما أن نريد العلم على بساط هذا ليس بصحيح وبعض طلبة العلم يظن أنه أو لا يريد أن يشكل عليه شيء من العلم كان شيخنا العلامة بن غديان عليه رحمة الله يتندر على أحده على أحده الطلاب جاءه يوما قال يعني أنا أحكي لكم حكايته قال جاني شاب صغير في 15 من عمره أو 19 سنة من عمره فإذا به يقول يا شيخ أنا أشكلت علي 15 مسألة في الفقه إنكุم ما شاء الله خمستاشر مسألة أسألت عليك في الفق بس يعني طالب العلم لابد وأن يشكل عليه بعض الشيء لابد وأن يصعب عليه فهم بعض الأمور لكن يكرر يكرر يكرر يكرر, يكرر لنفسه يسمع لنفسه مرة ثانية يناقش إخوانه الذين يراو الذين يرى أنهم قد استفادوا أكثر منه مثلا يراسل يتصل ولا بأس من هذا حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه والاستشكال بالعلم العلم من لذائذه من لذائذ العلم أن تستشكله يقول ما معنى الإمرار؟ يعني إمرارها بدون تفسير لا تفسرها أقر بها وأمرها إقرار وإمرار تقر بحقيقتها ومعناها وأنها حق من عند الله وتمرها بدون تفسير يغير معناها يقول أحسن الله وإليكم باركة في عمركم وفيكم وأهلكم وأنتم بارك الله فيكم هل نفهم من كلام الإمام المقدسي وما أسكل من ذلك وجب إثباته الله وفرت التعرض معناه أنه يجب الانصراف إلى ظاهر المعنى لا يعني ذلك رد المعنى نعم هذا واضح على, على هذا القول الذي قرر في الدرس وفي الشرح هذا هو المراد وإلا فطائفة من أهم العلم يقولون هذا تفويض وينتهون هل لفظت ونقول في ذكره ونقول كما قال ونصبه بما وصف به نفسه من كلام القدامى أم هي من كلام إمام أحمد؟ لا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع ما بقي عندكم شيء ما شاء الله قول طيب ما عليكم تختمون بهذا السؤال نقول نحبكم في الله أحبك الله تبارك وتعالى ونسألك الدعاء الله لنا ورث التوفيق والسداد والهداة والرشاد قال أنا ممن إدار فيه شكر صبر وإذا أذن بس تغفر هل من اعتقد أن عدد أسماء الله الفسنا فقط 99 وتسعين يعتبر اعتقاده خاطئ؟ بلا شك أنه خاطئ ومخطئ وقائل بما لم يقوله أئمة السلف رحمهم الله ولم يقول بهذا القول انظروا يا إخوة كان قد نبهنا مرارا إلى أن غرائب العلم لا تأتي من كلام الأئمة الراسخين في العلم الأكابر وإن كانوا راسخين في بعض العلوم لكنهم ليسوا من الراسخين في هذا العلم لم يقل بهذا القول أو الذي هو الحصر الذي هو ذهم الحصر من حديث ابن لله تسعة وتسعين اسما إلا ابن حزم وابن كج كما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. ابن حزم قوله مشهور فعما ابن كج فذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وقاله أحد المعاصرين وكتب كتابا وكان قد قدم له بعض مشايخنا فلما رحلت إليه وأخبرته بهذا وأن الكتابة تضمن هذه المقالة قال أما إني لم أنتبه لها وسأمره بأن يتراجع عنها قيل لي بأنه تراجع والعلم عند الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأخوة من ولاية بجاية الجزائرية حدث عندهم قبل قليل ويسألونكم الدعاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بهم وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه وأن يجعل أمرهم إلى سلامة وإلى عافية وإلى خير وأن يحفظ أهل الإسلام أينما حلوا أينما نزلوا فهو ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين